وصليت صلاة فصحيحة مقبولة واتيت بالكفاية ولذلك سميت بالكافية انها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها ومما جاء في بعض الاحاديث المرسلة ام القرآن عوضا من غيرها يعني يكفي عن غيرها وليس من غيرها عوضا عنها ولقد ورد في, فضل في فضلها آثار عديدة نكتفي منها بهذين الآثرين ويقول المفسر رحمه الله لقد وردت في آثارها في أسرارها معاني كثيرة وأثار كثيرة ولكن نكتفي باثرين نقل عن ابن كثير في الجزء الأول من تفسيره تفسير ابن كثير قال الإمام أحمد بن حمد رحمه الله في مسنده روي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت قال فأتيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأتيني قلت يا رسول الله كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيده فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت له يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أي بمعنى إنك قلت قبل أن نخرج من المسجد وها نحن الآن خارجون وصلنا عند الباب أي بمعنى علمني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيته، الذي أُوتيته أي الله تبارك وتعالى أعطهها. فتح الكتاب، سبع المثاني أعظم آية، أعظم سورة في القرآن الكريم، وليس أعظم من أي هذا بمعنى الأسرار والحكم والمعاني والفوائد والفوائد والشفاء والتوحيد والعقيدة. وليس معناها أعظم سورة لأنها أطول سورة لا أطول سورة في القرآن الكريم سورة البخرة تقترب من جزئين ونصف تقريبا جزئين ونصف تقريبا سورة الفاتحة ليس إلا نصف سقرة ولكن بمعناها وأسرارها وحكمها وفوائدها وشفائها هذه اعظم سورة في القرآن الحمد لله الذي جعلنا من اهل هذه السورة وجعلنا من اهل الفاتحة اللهم لك الحمد ولك الشكر الاثر الثاني ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل خصنت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل هذا يسمى الحديث القدس اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي يا سلام وهذه النعمة وهذه المكرمة وتشريف وتكريف لنا من من الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى شرفنا وأكرمنا ويشرفنا ويكرمنا كلما نحن نقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حميدني عبدي حميدني عبدي الله اللهم لك, الحمد ولك الشكر يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر كل الذي نقول وفوق الذي نقول ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبده وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أسمع علي عبد اسنا بمعنى مدح مدح اذا قلنا الرحمن الرحيم نحن مدحنا الله تبارك وتعالى بانه الرحمن رحمان اي ذو فضل ذو انعام ذو جود ذو احسان ذو كرم الرحيم ذو رحمة ذو مغفرة ذو عفو ذو تواب اذا مدحنا الله تبارك وتعالى فعلا إذا قلنا الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى أسنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي مجدني التمجيد بمعنى تعزيزه وتخليصه من جميع شوائب النقص والنقص التنقيس لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وانه كامل عزيز حاضر غفور رحيم كامل لا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ان يكون ناقشا ابدا هذا معنى مالك يوم الدين مجدنا واذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين جملتين إياك نعبد جملة وإياك نستعين جملة ثانية إياك نعبد هذا من الله تبارك وتعالى إياك نعبد أي يا الله لا نعبد إلا إياك لا نعبد زيدا ولا نعبد عمرا ولا نعبد شمسا ولا نعبد قمرا ولا نعبد كوكبا ولا نعبد بقرا ولا نعبد جنا ولا نعبد وليا ولا نعبد قمرا ولا نعبد شيخا ولا نعبد صوفيا ولا نعبد أحد لا نعبد إلا إياك إياك نعبد وإياك نستعين عهد واعتراف منا لله تبارك وتعالى بأن لا نستعين إلا به وإذا كنا لا نستعين إلا بالله فالله تبارك وتعالى يعيننا لأنه ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث القدسي بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال والله في عون العبد والله في عون العبد لأن العبد لا يستعين بغير الله لا يقول مثلا يا سيد المدوي المدد إذا قال هذا ما استعان بالله استعان بالمخلوق بالميت بالتراب وإذا قال يا أحمد تيجان المدد معناه استعان بالتيجان لم يستعين بالله استعان بالتراب الذي لا قمة له وما إذا قال يا الله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا الذي لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى فلذلك قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سعلم وما معنى ولعبدي ما سعلم أي إن إنا سعمنا وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، أعنا فالله تبارك وتعالى يعيننا واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا قال العبد هذا قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبد ما سعب لان هذا كلها دعاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اي بمعنى دلنا وأرشدنا ووفقنا لصراطك المستقيم الذي لا اوعيوا فيه ولا ترق ولا احزاب ولا شيوعية ولا علمانية ولا نصرانية ولا يهودية ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا احد الا الله الواحد واحد الفرض السمن هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي صراط أولئك الذين من عبادك أنت أنعمت عليهم يا رب العالمين وهم من كما آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعضا تأتي هنا آية مجملة وتأتي في مكان آخر هذه الآية مفسرة وهنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى هنا وجاء في سورة النساء سرات الذين ألمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكراد اهدنا الصراط المستقيم أي صراط مستقيم معبد دغري لا وجاجة فيه ولا ملفات ولا حفر ولا أحجار ولا بطانيج ولا شيء كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه أمشوا فيه واحد يريد أن يذهب من هنا الى المدينة المروره اي طريق يسلك هل يسلك الطريق السريع الكبير الواسع كل طريق منها ياخذ خمسة ستة سيارات مع بعض يا يسلك الطريق هذا او يلتوي يختار طريق الملتوي معبده ضيقه ملفات ساعه الجبل وصارت ضيق وصارت حفرة وصارت نازل طالع هذا اي الطريق يسلك الطريق المعبت الواسع لأنه مريح لأنه مريح له ولجسمه ولسيارته ولمحركاتها يسرق طريق المستقيم هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون. هذا آه الآن اهدنا الصراط المستقيم. سراط الذين لا وجاجة فيه ولا طرق ولا مطبات ولا بطانيج ولا حفر ولا أحجار ولا جبال أبدا مستحيل عبد سراط الذين أنعمت عليهم من أولئك عبادك الذين هم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين سراط الذين أنعمت عليهم ثم ندعو الله تبارك وتعالى ونقول في دعائنا غير المغدوب عليهم أي بمعنى يا الله لا تجعلنا من أولئك الذين أنت غضبت عليهم وهم اليهود لعنهم الله ومعهم كتاب وكانوا على طريق سوي وكانوا على شريعة طيبة مستقيمة ولكنهم عصوا الله ولم يتبعوا نبيهم ولم يتبعوا تعاليم كتابهم وعصوا وأخرجوا من التوراة اي كلمة وعبارة لا يعجبوها اخرجوها ونقصوا من كلام الله التوراة اشياء واشياء فلذلك لعنهم الله وما سخهم قردة وحنازية غير المغضوب عليهم اي بمعنى اللهم لا تجعلنا منهم من اولئك الذين قضبت عليهم وكذلك ولا الضالين اي بمعنى يا الله ولا تجعلنا من اولئك الذين هم ضالين ضلوا ضلوا الطريق ضاعوا وهم يعبدون الله على جهل وضلال لا على علم وبينة وهدى وهم النصارى وكان معهم كتاب وكان معهم علم وكان معهم حكمة وكان لهم من آيات الله واوامر الله اشياء واشياء نور ويقين وبرهان ولكنهم ضيعوها أضاعوها فصاروا يعبدون الله على جهل وظلام ويستحصنون أشياء وأشياء على حسب اختراحاتهم وأفكارهم وهم ضالين أي لا تجعل منهم يا الله ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا آمين فنقول في النهاية آمين نمد بها نمد بها صوتنا رفعا ونزولا آمين. نك. ف... وهذا هو الواجب. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، كان هو الإمام يصلي بهم. وإذا قرأ سورة الفاتحة، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصحابة المجتمعين في المسجد مع المسجد ربيكم كبرة. كانوا يقولون آمين يرفعون صوتاً كله بالإجمع ارتفاع واحد ونزولاً واحداً آمين حتى كان يحدث في المسجد رجه من أصواتهم كأنه زلزال كأنه زلزال حدث رج المسجد من قوة صوتهم بآمين والآن والناس اختلفوا في قول آمين وبعضهم يسقط ولا يقول آمين فيقول ايه نحن في مذهبنا ما فيش آمين أو نحن نقول آمين بالسكوت في قلوبنا ولا نرفع صوتنا أيها الإخوة أنا أسألكم سؤالا واحدا هل اتباع أحد الآئمة واجب أو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وأوجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وأوجب وفرض اتباع أحد الآئمة الأربعة ليس واجب ولا فرض ولا صنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وفرض من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يكفر واما يكون منافق واما يكون تارك سنة واما يكون تارك الصواب واما اذا ترك ائمه الاربعه واقوالهم لا يكون كافرا ولا يكون منافقا ولا يكون مخالفا للسنه ابدا ولا حاجه ولكن الان يتنسكون بقول ائمتهم أكثر وأقوى مما يتمسكون بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامه ونسأل الله العافية. هذا هو النفاق، هذا هو التلاعب الذي لعبه الشيطان. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامه. الله الله يا إخواني. إذا جاءنا أمر من الله تبارك وتعالى علينا أن نتبعه ونستمسك به. وإذا جاءنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه ونستمسك به. ولا نقول قال فلان وقال فلان جاء رجل الى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يسألها حد فعجابه عبدالله بن عم ابن عباس رضي الله عنهما بما سمع في هذا الموضوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالجواب فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا اجر ولكن السائل لم يختنع فقال ان فلانا وفلانا يقولان غير ما تقوله انت سماهم من الصحابة ومن كبار الصحابة فغضب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غضبا شديدا لم يغضب في حياته مثله. فقال يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال فلان وقال فلان. أيهما أولا بالإتباع؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالإتباع، أو فلان وفلان أولا بالإتباع؟ إذا كان هذا فلان وفلان الذي أشار إليه السائل، الذي أشار إليه ما السائل؟ من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المخربين. ومن المبشرين بالجنة إذا كان اتباع قولهما مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بالآئمة الأربعة وغيرهم الذين ليس لدينا دليل سابت أنهم مبشرون بالجنة أو أنهم عصومون من الزلل والخطأ أو أن كلامهم هو الصحيح المطلع لا أبدا لا عندنا دليل على هذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذلك نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والرحمة والغفران بمنه وكرمه انه تعالى سميع مجيب اخواني هذه سورة الفاتحة هذه سورة الفاتحة وهل فهمناها ولكن اكثر امة الاسلام واكثر امة محمد عليه الصلاة والسلام نعم يقرؤون الفاتحة كثيرا جدا مرات ومرات اليوم والليلة ولكن هل لفهم معناها هل للعمل بمختباها هل للوقوف عند معانيها وحكمها وأشغارها لا إذن يقرؤون لماذا يقرؤون للتبرك للتبرك بس يقرؤون إذا كانت تفل صغير إيه لا يلعب عليه الشيطان او لا يجيه الحسد او لا يجيه العين او يعلقون سورة الفاتحة في المجلس في البيت في صدر البيت يقولون ان البيت الذي فيه سورة الفاتحة او فيها القرآن لا يدخله الشيطان ومن يعلم يا ترى والله اعلم ومن يعلم قد يكون الذي قرأ سورة الفاتحة بدون الوقوف الى معانيها واسرارها وحكمها يكون هو الشيطان بنفسه والذي يعلق القرآن الكريم في البيت يقول البيت الذي فيه القرآن لا يدخل فيه الشيطان ويكون هو شيطان بنفسه وهو في البيت ساكن نسأل الله السلام ونسأل الله العافية اخوان الحكمة والبركة والشفاء والاسرار والحكم والفائدة إنما هو بفهم معناها بفهم معناها لا بمجرد تلاوتها فهكذا في الذكر أفضل الذكر كما سبق لنا في الليالي الماضي أفضل الذكر لا إله إلا الله حتى قال عبد الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام يا ربي علمني بذكر اذكرك به قال الله تعالى له يا موسى قل لا اله الا الله قال موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقولون هذا اي لا اله الا الله قال الله تعالى يا موسى دع السماوات السبع والارضين السبع وما فيهن وما بينهما وما فيهما في قفة ولا اله الا الله في كفة ما نت بهن لا إله إلا الله. أي رجحت الكفة الذي فيها لا إله إلا الله، وطارت الكفة الذي ليس فيها لا إله إلا الله. وان كان فيها السبعة والسبعة والأربعون السبعة. هذا هذا سر وحكم لا إله إلا الله. ولكن كيف نقول لا إله إلا الله؟ هل نذكر بلا إله إلا الله كما يذكرون آل الصوفية؟ الصوفية نأخذ الصبح نيا تحبه أو ألف حبة نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو نرقص كما يرقص لا إله لا إله نقول هذا هل هذا هو الذكر؟ إلى هذا هو التلاعب العبادة في ذكر الله العبادة في ذكر الله لا إله إلا الله بدلاً أن يقول ألف مرة لا إله إلا الله بالصبحة يقولوا واحدة مرة بس فقط من غير السبحة لا إله إلا الله عن علم ويقين وعن إخلاص لأنه لا إله بحق يعبد لا في السماوات ولا في الأرضين ولا في الكون كله حلوية السبنية إلا الله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه المرة الوحيدة أول من مليون مر في السرعة لا اله إلا الله هذا أحسن من إذا هذا المراد من إنسان الله تبارك وتعالى هذا القرآن ومن إنسان الله تبارك وتعالى كلمة لا إله إلا الله قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فعلم أنه لا إله إلا الله فر بين كلمة فعلم وكلمة فحفظ وكلمة فاكتب وكلمة فقرأ فرق هذه اربع كلمات فعلم فاكتب فقرأ فحفظ اربع كلمات اولاه ايه فعلم اذا حصل العلم حصل الباقي كله واذا لم يحصل العلم لنا فاكتب لا فلا اله الله والورقة بعج معناه ضاع لا اله الا الى فاحفظ حفظه في نفسه في الصبح حفظه في المساء نسيره يتذكر ماذا كنت اقول في الصبح، الصباح راح فاقرأ قرأ مرة وخلاص قرأ ولكن فاعلم خلاص يثبت هنا يثبت هنا علم الانسان ما لم يعلم هنا سبت ولا يتحرك ولا شيء. فعلم أنه لا إله إلا الله. علم علم اليقين بأنه لا إله إلا معبود بحق إلّا الله. لا فلان ولا علان ولا ملائكة ولا أنبياء ولا مرسلين ولا أونية ولا الصوفي ولا شيطان ولا مر... كذا ولا كذا. ماذا؟ لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. عن إخلاص وعن يقين. والمراد منه بعد ذلك بعد أن علم إذا علم ماذا يعمل إذا علم يعمل بمقتضاء لأنه إذا علم شيئا عمله الصانع النجار يتعلم النجارة ثم يعمل ماذا؟ ثم يعمل بالنجارة والكهربائي يتعلم الكهربائية الشغل أولا وهو صغير وإذا أتقنها وصار مهندس ثم يعمل بهذا العمل والسباك يتعلم السباك واذا تعلم اجاد الخدمة ثم يعمل بهذا العمل السباك وهذا لا اله الا الله اذا علم معناها المؤمن الموحد يشتغل بهذا لا اله الا الله يقينا واخناصا بانه لا اله الا الله لا بدوي ولا زينب ولا حسين ولا جيلاني ولا نخشمندي ولا تيجاني ولا احد الله بس الله ملك الحمد لله هذا معنى لا اله الا الله تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب بعد ذلك بعد ذلك بعد ان تعلم علم اليقين معنى لا اله الا الله الى هنا نقف هذا الدرس ان شاء الله ولان لقاء اخر ان شاء الله في مساء غد مع كتاب اخر ومع درس اخر مفيد ونافع وقيم ويحسننا إلى العمل الصالح وإلى التوحيد الخالص بمنه وكرمه إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم لمن يستمع القول فيتبع أحسنا وأن يجعلني وإياكم من عراضي المؤمنين الصادقين ومن الموحدين المخلصين ومن المسلمين المؤمنين